فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتَمَّ بَأْلَ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فيبات, فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما يفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون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 إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا